بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين إن جاء ننزل عليهم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 أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ إن في ذلك لآيات وما كان أثمره مؤمنين وإن ربك له هو العزيز الرحيم.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 قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستبعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون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 قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فلما جاء السحرة قالوا فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للم الناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لا لأجرا فلما جاء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 فارسل فرعون في المدائن حاشرين ان هؤلاء شر قليلون وانهم لنا لغائضون واننا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين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 ثُمَّ فَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَاوُدٍ عَظِيمٍ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ وَأَنزَلَ مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَٱقْرَأْ عَلَيْهِ لَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَمَعَاكِفِينَ قال أَمْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُونَ قَالُوا بَلْ وَجَدِنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعم لي ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين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 واغفر لأبي إنه كان من الظالمين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأذلفت الجنة للمتقين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 قالوا وهم في ذا يختصمون تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين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 لهم أخوهم صَالِحٌ أَلَا تتقون إني لَكُمْ رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أَسْأَلُكُمْ عليه من أَجْرٍ إن أجري إلا على رَبِّ العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين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 قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بايه ان كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء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 انتهي يا لوط من المخرجين قال إني لعملكم من القادين رب نجني لي وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين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 مَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ نُغُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كنت مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم ان في ذلك لا وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم وانه لتن رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين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 لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون لا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين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 وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلى أن آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفر جناحك لمن اتبعك من المؤمنين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 هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون